حصريا على موقع تيجي كيمو دوت كوم بحضر في اي مكان شوفوا روحكم عليا هتزعلوا الوحش جاي ليكوا مستنبلوا حريقه production. انا اسد الغابه اركنوا يا غلابه احسرني لما احضر عليكم هتغابه دول ما الاسد فيها كوني الغيهن لو عينك اترفعت صدقني هعميها انا من دولة انا يا ابن دولة يا ناس يعي ولا انا شغيلكو كالتو فخيري خيري كل غيري هتمشي ميري وافرمكم انا راكب الساحة صعبت لقوم ساحة الضربة لو جاتلك متقولش بالراحة لما البطل يحضر خلاص مفيش ما راحة ماتفخم واش عالي دنتوا عاركوش قوة تعلمه عايزين تكونوا زينا بتحلموا دنتوما الكوش كبير كلمه مكاني مت كيف تلعبني كيف دخلتي بترعب دخلتي بتخوف الكويمة دي مكاني تزوي. هتعاني عايز داعش مرتاب احسن لك انساني كبروا وخابو في الشدة وفي يعابو على المقصاب انا اللي في السوق يا كبت محروب اسحابه اوفو انا الكرسى بتقلم تصيط بتشوفني بتعيط تنفسني في خيالك في الوجع تتخيط جامد مفيش مني هو صاحبي زمان لي وقعت اد نساها ربك يا لا كريم عشريا على موقع دي جي كيمو دوت